بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة, إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله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 ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إِنَّ الله بالغ أَمْرِهِ قد جعل الله لكل شيء قدرا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 فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته